بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له المنك وله الخمج وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدوء ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر تولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم أجمعكم يوم الجمع، ذلك هو التغابم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر، يكفر عن سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنها، تجري من تحتها الأنها بقاليدين فيها أبدا، ذلك الكون العظيم.